بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينا فقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير وذلك مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء الأئمة المجبدين الشيخ الإمام العلامة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته فإن الله ناصر دينا ومظهر الحق على الباطل ولو كره ذلك من كره هذه سنة الله عز وجل أنه يمتح العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذا بربك هاديا ونصيرا قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصعى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليختلفوا ما هم اذا الله ابترى حكم وهو الذي انزل عليكم الكتاب مفصلا فالذين اتيناه الكتاب يعلمون انه الحق فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه انه كلما ظهر داعي الى الحق يقف في وجهه دعاة من الظلال ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى وأما دعاة الظلال فينقطع أثرهم ويخفى خبرهم فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان المشرفي التميمي ولد في بلاد نجد عام ألف عام ألف ومئة وخمس عشر للهجرة ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء المت... الموجودين في وقته وهم كثيرون فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة ثم لم يكتفي بذلك بل غحل إلى بلاد الحجاز وصل إلى مكة والتقى بالعلماء وذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحسى وكان فيها علم المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فتلقى عنهم الفقه وحمل كتباً كثيرة نسخها مما وجده من الثروة المكتبية عندهم ثم ذهب إلى العراق ذهب إلى العراق والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياتي السندي المدني فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى والتقى بما بما ظفر من العلماء هنا وهناك ولم يقنع لأن يبقى في بلد واحد بل إنه تنقل في طلب العلم ما بين هذه البلاد ثم إنه هم بالسفر إلى الشام وفيها العلماء وفيها الحنابلة هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له بصعوبة السفر والخطر وكاد أن يموت في ثم رجع إلى بلاده رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة وهكذا, وهكذا من يريد الدعوة إلى الله إنه لا بد أن يتعلم أولا قال تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني قال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالشكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم فورحمه الله أدرك هذا فتضلع بالعلم أولا وأخذ من مختلف المصادر وعن من يجد من العلماء ولم يقتنع بالقليل بل لم يكتفي بحفظ العلم في صدره بل إنه بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه جمع من الكتب اللخيرة الطيبة والزاد الباقي معه هكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتسلح بالعلم ويستعد أولا ثم إنه رجع وجد والده قد انتقل من بلده العينة إلى قاضيا فيها فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك وجعل دروسا يلقيها لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل فلم يسعه السكوت كما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته هناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب بل سكتوا على ما عليه الناس بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس ولكنه ورحمه الله لم يرضى بهذا الواقع ولم يرضى في أن يسكت ويترك الأمة ويتتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس وبالتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس فلما رأى الفسقة الذين في بلد شريننا هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم أرادوا أن يقتلوه ودبروا له لاغتياله ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده فدعى أميرها إلى أن يناصره ويعينه على هذا الأمر فاستجاب له وأعانه وصار له ظهيرا ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة, في محل معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الفلاب وأتباعه من المرتدين استشهد رضي الله عنه في هذا المكان ودفن فأقام عليه المشركون عادتهم أقام عليه بنية وصاروا يطوفون بقبره ويدعونه من دون الله فلما وجد الشيخ رحمه الله من يساعده ويعينه وهو الأمير قام وهدم هذا المشهد الشركي هدم القبة ليده ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها جاءتهم رأى قد زنت واعترفت عنده بالزنى وكررت الاعتراف طلبت منه أن يقيم عليها الحد بالرجم فرجمها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك أمير الأحساء لما بلغ خبر الشيخ وما قام به بلغ أمير الأحساء وكان أمير الأحساء له نفوذ على أمراء نجد وكان يعطيهم الأعطيات ويعينهم بالمال لما بلغه هذا الخبر قال لأمير العينة إما أن تطرد هذا المطوع يسمونه المطوع إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت ما أعطيت من المال فالأمير لم يتحمل لم يتحمل هذا الأمر وعرض الأمر على الشيخ وما قاله أمير الأحساء الشيخ رحمه الله وطنه وهدأ من روعه وأخبره أن الرزق يجل الله عز وجل وأن من قام بهذا الأمر فإن الله يعينه ويخلف عليه من المال أكثر مما فقد ولكن الرجل لضعفه لم يصمد بل إنه تفاعل مع تهديد أمين الأحساء فأمر الشيخ بالفروت من العيين نزولا على رغبة طاغية الأحساء فخرج الشيخ منها في القيلولة وقت الحرب ماشيا على قدميه ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها في شدة الحر ويستضل على رأسه بها ثم ذهب رحمه الله ماشيا إلى الدرعية ونزل على تلميذه الشيخ بن سوينم وهو من أكبر تلاميذه فضاق هذا التلميذ ذرعا بالشيخ وخاف منه من البطش ولكن امرأة ولكن امرأة من امرأة الأمير أمير الدرعية دخل الإيمان في قلبها والتوحيد في قلبها وأحبت هذا الشيخ وهذا العالم فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود ورغبته في مناصرته وأن يقوم معه وأنه غنيمة غنيمة ساقها الله إليه وخصه بها فليبادل إلى مساعدة هذا الإمام وهذا الداعية فلما ألحت عليه قال, قال يأتيني قالت لا إذا طلبته قال الناس طلبه ليطش به ولكن اذهب أنت إليه اذهب أنت إليه فذهب الأمير إلى بيت بن سويل وفيه الشيخ فوجد صاحب البيت خوفاً لا على نفسه وإنما عن الشيخ فدخل وسلم على الشيخ وسأله عن أمره وماذا يريد فشرح له الشيخ الأمر وقال هذه دعوة التوحيد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من قام بها فإن الله عز وجل نعينه ويساعده ويقويه فدخل دخل هذا الكلام الطيب في نفس الأمير واقتنع وبايع الشيخ على أن يناصره بايع الشيخ على النصره والجهات فبايعه الشيخ تمت البيع بين الشيخ والأمير ومن بداية ذلك بدأ ظهور الدعوة وانتشرت في بلاد الزرعية ثم انتشرت في, في البلاد الأخرى ثم عند ذلك اشتد حنق الحانقين على الشيخ وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم ولكنه رحمه الله صمت وثبت وصار يدرس الطلاب ويكتب الرسائل والكتب ويرسلها ويكاتب الأمر يدعوهم إلى الله ويفتي المسائل التي تعرض عليها ويأم الناس في الصلاة في الفروض والخطبة والجمعة والأعيات فصار مرجعا للمسلمين ثم لما وجد الأعداء أن أمر الشيخ يظهر وينتشر ظهر قيدهم ومكرهم وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا يتم نوره ولو كره المشركون ثم إن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد فجهزت الجيوش لغزو من صد عن دين الله وأبى أن يقبل الحق وأصر على الشرك وعلى الباطل فقامت راية الجهاد في سبيل الله وقال قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تحكيم الشريعة بدلا من العوايد القبلية القبلية قام حكم الشريعة الصافية في هذه البلاد وامتد نور الدعوة إلى ما جاورت دعية من البلاد وقام الجهاد في سبيل الله الجاهدون من صد عن سبيل الله وأبى أن يقبل الحق وأما من آمن بالله وقبل الدعوة ولم يمانع في طريقها فإنه بقي على عزه وعلى مكانته وزاده الله عزا ورفعه وأما الذين صدوا عن سبيل الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم فانتشرت الدعوة وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد بدل أن كان أميرا ابن سعود بدل أن كان أميرا على قرية واحدة صار أميرا لجميع بلاد نجد بل إنه امتد الحكم حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام واستغرق أغلب جزيرة العرب في أدوار آل سعود من أمر آل سعود امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة وانتفع الناس بالنور وزالت عنهم العقائد الباطلة وأراحهم الله من الطواغيث الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة الذين يسيطرون على الناس بالخرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان زال هذا كله ولله الحمد من آثار هذه الدعوة المباركة الشيخ لا يريد من ذلك إلا ثواب الله عز وجل لا يريد أن يمدحه الناس ولا يريد أن يترأس على الناس ولا يريد أن يجمع الأموال بل كان ينفق الأموال ويستدين كان يستدين وينفق في سبيل الله وينفق على طلبة العلم وعلى من جاء يطلب العلم وسكن عنده ينفق عليهم لما فيسر له وإذا لم يستطع يستدين وما رحمه الله وهو فقير ما عنده أموان لكنه عنده الأجر والثواب ونشر العلم وامتدت الدعوة وظهر دين الله عز وجل كما قال جل وعلاه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه دعوة الشيخ باقتصار وهذه كتب ومؤلفاته تنطق بما ذكرناه هذه كتبه ورسائله ومؤلفاته قد فيها ما عنده من الحجج وما عنده من البراهين وما عنده من العلم الغزير وما عنده من كشف الزيف وكشف الشروعات دون هذا كما تقرأون في كتاب التوحيد وتراجمه العظيمة المدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم تجدون هذا في كتابه كشف الشبهات شبهات التي اعترضت دعوته ونادى بها أهلها أجاب عنها وكشفها وأبطلها وزيفها في هذه الرسالة المختصرة ورد على من اعترض عليه بردود وبين بطلان شبهاتهم في رسائل كثيرة تجدونها في مؤلفات الشيف في الدرر السنية وغيرها تجدون هذا مدونا ومحفوظا ولله الحمد وهكذا الحق يبقى الحق يبقى كما قال الله جل وعلا وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض فقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنى بها ولله الحمد وتلاشت شبهات المشبهين وكتبهم ضاعت ولم يبق لها أثر ولا عين وما بقي منها فهو مغمور لا يقبل الا من اهل الباطن واما الحق فهو واضح ولله الحمد اعترضوا على الشيخ بشبهات وهذا ليس بغريب فانهم اعترضوا على الرسل عليه الصلاة والسلام يعترضوا على الرسل كما قال جل وعلا وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر هذا القول زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وليس أنهم يقولون قولا عاديا بل قولا مزخرفا يغر الناس البسطاء الذين ليس عندهم تمكن من العلم فينطني عليهم هذا الزخرف زخرف القول مزخرف مذهب ملبس ملمع لكنه باطل والباطل مهما لمعه ومهما البس من اللباس الطيب أنه باطل ما ينفع زفرف القول غرورة غرورة لأجل امتحان الناس وابتلاء الناس هكذا وقع للشيخ رحمه الله فله أسوة بمن قبله من المرسلين وبمن قبله من الأئمة والمصلحين ماذا قالوا بالإمام أحمد ماذا قالوا في الأئمة الأربعة بل ماذا قالوا في الصحابة والتابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا في شيخ الإسلام بن تينية وابن القيم وغيره من الأئمة المصلحين ماذا قالوا فليس هذا خاصة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه سنة الله خلق أنه يبتلي عباده يبتليهم بمثل هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال إلى جانب الذين يدعون إلى الحق وإلا لو كان ما هناك إلا من يدعو إلى الحق فحصل في الناس ما يحصل من الخلل لكن هناك دعاة إلا الضلال كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقال في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان وأعوانه يدعون الناس إلى النار لا يقولون لهم تعالوا إلى النار يقولون تعالوا إلى الحق عندنا الحق وعندنا العلم عندنا البراهين ويزورون على الناس فالبسيط والجاهل يغفر بهذه الأمور ويظنها حقا وهي سراب فسراب بطيعة أحسبه اللمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تقطر الفتن ويكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها قيل اصفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هذا من تمام الفتنة أنهم من بيننا ومن أولادنا ومن بلادنا ولغتهم لغتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم يدعون إلى النار يدعون إلى الضلال وهذا شيء مشاهد وتسمعونها الآن تسمعون الآن دعوة الضلال في وسائل الإعلام الفضائيات تجدون الدعوة إلى الضلال وترويج القبورية وترويج القرافات وترويج الشرك بالله عز وجل باسم التوحيد ما يقولون هذا شرك يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذا هو السنة لأجل أن يلبسوا على الناس يوحي بعضهم إلى بعض ذكرها القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله من شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ قالوا إنه أتى بمذهب الخامس. المذاهب مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون المذهب الحنبي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي هم قالوا أن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارج عن المذاهب الأربعة يسمونه المذهب الوهابي والجواب عن هذا سهل كل أنتم تعرفون ان الشيخ رحمه الله ما جاء بمذهب المستقل وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حمد ولكنه إذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد لأنه لا يتعصب للشخص وإنما يتعصب للحق فهو حمد ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ لأن الإمام أحمد رحمه الله يأمر بهذا يأمر أن نسبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره قال رحمه الله عارف عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان منه سفيان؟ سفيان الثولي رحمه الله الإمام الجليل يذهبون إلى رأي سفيان يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قولة أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هذا قول الإمام أحمد فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة ولكنه لا يتعصب لمذهب أحمد بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بالقول الذي عليه الدليل وهذا موجود في فتاواه وفي رسائله موجود معروف مدون هذا في الفقه أما في العقيدة هو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة فهو لم ينفرد بمذهب وإنما هو حنبلي سلفي حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل واتضح عليه الدليل وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كله ما جاء الإمام بمذهب مستقل وأين هو المذهب المستقل كما جعموا نعم مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون مذهب الإمام مالك موجود ومدون مذهب الإمام الشارعي موجود ومدون مذهب الإمام أحمد موجود ومدون أين هو مذهب بن عبد هل له مذهب مدون أبدًا لأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله من حيث القواعد ومن حيث ال لكن من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان سواء كان مع مارك ولا مع أبي حنيبة ولا مع الشابعي ولا مع غيرهم أيضا حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيرهم من الأيب هو يتبع الدليل هذا الشأن العالم المحطط فإذا بطل قولهم إلا بن عبد الوهاب جاء لمذهب جديد وأن هناك المذهب الوهابي نقول كذبتم ما فيه مذهب وهابي لا في الفروع ولا في العقيدة إن كنتم صادقين أدرزوه لنا مذهب الإمام, الإمام بن عبد الوهاب أدرزوه لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذاهبا خامسا فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح في أنه حنبلي وأنه يتبع الدليل وأنه على منهج السلف في الاعتقاد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الصفات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دول فيها عقيدته رسالة كتبها إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته وهي موجودة في مجموعة الرسائل في الدرر السمي وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على انفراده هذه الرسالة موجودة تتكون يمكن من صفحتين فقط لكنها ملخص لما؟ لعقيدة الشيخ رحمه الله وما يدعو إليه ولما دخل دخل السعود سعود للحجاز في عهد الإمام سعود بن في عهد الإمام سعود بن محمد بن سعود لما دخلوا الحجاج كتب الشيخ الإمام عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ابن الشيخ كتب ما عليه مذهبهم ودعوتهم في رسالة موجودة الآن في الدرر السنية وضح فيها ما, ما هم عليه من المعتقد وما هم عليه في الفقه والفتوى وما هم عليه من ناحية الأئمة والعلمة وأنهم وطرون العلماء ويحترمونهم ويأخذون بأقوالهم إلى وافقة الدليل موجود في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد لما فتحوا بلاد الحجاز والرسالة مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع درر السنية راجعوها حتى تعرفوا هذه الفرية وأن الشيخ وتلاميذه أولاده وتلاميذه ومن جاء بعده ليس لهم مذهب مستقل وإنما هو مذهب الآئمة في العقيدة وفي الفقر ولم يأتي بمذهب مستقل هذه شبهة الشبهة الكامية قالوا إن الشيخ كفر المسلمين نقول ما هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ بينوا لنا إن كنتم تريدون أن كفر عباد القبور هؤلاء كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم علماء المسلمين بالإجمع فالذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله من الأموات ويستجيل بالأضرحة والقبور أو يتعبد بالبدع والقرافات يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتغليله وإنما لكفره الله في القرآن وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وكفره المسلمون العلم بالإجمع أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات استغاذ بالأموات وطاف بقبورهم وطلب منهم المدد هذا مشرف عند الشيخ وعند غيره من, من الأئمة فلم يكفره الشيخ رحمه ما كفر مسلما يقول لا إله إلا الله حق ويعبد الله ولا يشرك بالله ما كفر مسلما ولله الحمد فبطل قولهم إنه يكفر المسلمين يقول لا الشيخ يكفر المشركين وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون أنه لم يكفر إلا من كفره الله في القرآن أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أو أجمع العلماء على تكفيره وهم عباد القبور الذين يبنون المشاهد على القبور ويعبدونها من دون الله مضاهئا لللات والعزى ومنافس هانته الاخرى مضاهئا للاوثان والاصنام التي كانت في جاهليه على الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والاسند باون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى اما يشكوا سماه شركا ونزه نفسه عن وهم يقولون شفعة هكذا عباد القبور اليوم يقولون حنا نريد منهم الشفعة يشفعون لنا عند الله حنا نذبح لهم ونستغيث بهم ونحن نعلم أنهم ما يملكون شيئا وإنما نريدهم شفعة فقط هذا هو الذي قاله المشركون من قبل هذا نفس الشيء وقال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّر كذبهم وكفّرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون شفوا اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونهم هل الذي يعبد غير الله هل هو مسلم؟ ها؟ هم اعترهوا يقولون ما نعبده اعترهوا أنهم يعبدونه ومن عبد غير الله فهو كافر وهذا هو الذي قاله الشيخ وقاله غيره من عئمة الإسلام فلم يكفر المسلمين ولله الحمد وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون بالأمواف هل هو الذي كفره الشيخ وهذا لم ينفلد به رحمه الله وإنما دعا, إلى دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك والله جل وعلا يقول وعبد الله ولا تشركوا به شيء وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا الذي دعا إليه الشيخ عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سوى وهذا معنى لا إله إلا الله لأن معناها النفي والإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله هذه دعوة الشيخ نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد هل, هل هذا تكفير للمسلمين هذا تكفير للكفاة الذين يعبدون غير الله عز وجل وها هم الآن موجود الآن موجود الآن صنيعهم مع القبور والأضرحة فكيف يغالطون وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية في عهد أبي لهب وأبي جهل هم على ما عليه الجاهلية يعبدون غير الله عز وجل ويدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية بل أشد مما عليه أهل الجاهلية فسبحان الله يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله هل الذي يدعو غير الله هل هو كافر ولا مسلم كلهم يقولون أنه كافر وإن مشرك هم يقولون لا أنه نبقى على ما نحن عليه لا تقولون لنا شيء وليقول شيء كفر المسلمين هذا من فرض به الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل هذا دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك قالوا من شبهاتهم قالوا إن الشيخ يقتل المسلمين هذه فرعا المسألة التي قبلا إنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم نقول حاشة وكلة ها المسألة في فرعا على الذي قبلها وهي أن المشرك إذا أبى أن يترك الشرك وصد عن سبيل الله أليس من حقه أن يقتل هذا يقتل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواه يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاس الله أما يوفقون فخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشكرون وقال جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل ما ارصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله أمرنا بقتال المشركين إذا استقعنا وقوينا على ذلك لإعلاء كلمة الله ولإنزالة الشرك اللي يزالة الشرك الله جل وعلا أمر بقتال المسركين الشيخ محمد بن العبد الوهاب ما قاتل إلا المسركين الذين أمر الله بقتالهم وأيضا ما قاتلهم ابتداءا هم الذين اعتدوا عليه وهم الذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته ومنعوا الناس من قبول الدعوة هل يتركهم الشيخ يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم هذا واجف أوجبه الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتلوا المشركين أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الله جل وعلا أمر بقتال الكفار وقتال المشركين لأنهم يعبدون غير الله عز وجل والدين إنما هو لله عز وجل فمن دان لغير الله وجب قتاله إن لم يقبل إن لم يقبل الحق ويرجع يجب قتاله وإلا لو ترك لم يظهر الإسلام الإسلام ما يظهر إلا بالدعوة والجهاد بالدعوة إلى الله والجهاد بسبيل الله هذا هو الذي بعث الله به رسوله فالشيخ رحمه الله محتد على أحد ولا قتل مسلما ولله الحمد وإنما يقتل المشركين والمشركين الذين صدوا عن قبول الحق وألفوا الكتب في الدعوة إلى عبادة القبور ودعوا الناس إلى البقاء الشرك هؤلاء هم الذين يجب قتالهم في كل زمان وفي كل مكان وقاتلهم الرسل وقاتلهم الأئمة والخلفاء وقاتلهم أولاة أمور المسلمين في مختلف الأزمين لم ينفرد الشيخ بقتال هؤلاء الذين أصروا على الشد وبقوا على الكفر وأرادوا أن يحموا, أن يحموا عقيدة المشركين وينشروها في البلاد فأين المسلم الذي قتله الشيخ هل قتل من يعبد الله ولا يشفق به شيء؟ أبداً هل جاهد الشيخ المسلمين الذين يعبدون الله ويوحشدونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتمسكون بالدين؟ حاشا وكلاً بل إنه كان يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم على التمسك بالدين؟ أما من عاند وكفر واشرك فهذا لم ينفرد الشيخ بقتاله كل من يقدر من يقدر من ولاه الامور على قتال المشركين فانه يجب عليه باذن الله سبحانه وتعالى فالحق لله الحمد واضح والله يقيد اليدين من ينصره وان تتوالو يستجد قوما غيركم ثم لا يكون انفع يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعذله على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم متلائم ذلك فضل الله ياتيه يشاء والله هذا هو الذي وهذه هي الشبهات أو أعظم الشبهات التي أثيرت حول دعوته وقد رد عليها هو رحمه الله ورد عليها تلاميذه ورد عليها غيرهم من مختلف البلاد الإسلامي والردود موجودة ومطبوعة ومنتشرة ولله الحمد ما عليكم إلا أن تسألوا عنه وتقتنوها وتقرؤونها وهذه سنة الله بخلق أن الله يقيض للحق أنصرا وأعوانا مهما تضخم الباطل ومهما أرغى وأزبد فإن الله يقيض لهذا الدين من ينصره كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله سبارك وتعالى أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد أتحدى هم يأتي بهذا المذهب ويبينه لنا أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين أتحداه إن يبين إن الشيخ قتل مسلماً واحداً أتحدى من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر يكفر المسلمين أتحداه ان يأتي إن الشيخ كفر وأحدا من المسلمين وإلا ما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجمع أهل العلم غاية ماهو إن الشيخ قام بهذا الأمر صبر واحتسر وغيره من العلماء سكتوا وعلموا آه أخلدوا إلى الراحة يمكن يقولون إن الشيخ في وضع علماء وفي و... ولماذا هو يختص لهذا الشيخ يقولون هذا فضل الله يؤتيه من يشاء في علماء نعم في علماء وعلماء فطاحن في بلاد نجم لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر بل أخلدوا إلى الراحة وعلايتهم بكتب الفقر ولم يعتنوا بالعقيدة ولا بأمر التوحيد حرمهم الله من ذلك والله جل وعلا منع على الشيخ وأقامه هؤلاء يمكن ما عندهم صبر ما عندهم تحمل ما عندهم عصاب ما يقول إنهم يحبون الباطل كلهم لكن يقول إن أخلاقهم يمكن ما عنده صبر ولا عنده تحمل أو عنده يأس بعضهم عنده يأس يقول ما هو نافع ولا ما حنبقاوين هؤلاء ولا ولا الشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة وتحمل الأدى وصبر وقام بهذا الأمر وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر وله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإذم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وفضل الله يتيه من يشاء والله يقيض لهذه الأمة في منه وكرمه في كل, في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته